Punt het handje de laag. Inderdit, wechtahuana. wa gaan het handje doen. We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 صلى وسال وصلي على خير الانام محمد وسلم والالمصلحا ومن تنى وبعد فخذن الظي حروف فثلاثات تتم بها العشر اقرا كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي ايمن فتكمل ابو جعفر عنه ابن وردان كذلك ابن جماز سليمان نورد العلى ابو جعفر عنه بن عمر بن ونوالي نافع وثالي ثم مع أصله قد تأصى ورمزهم ثم الرواتي كأصلهم فإن خاءفوا أثر إلا فأمنا وإن كلمة أطلقت فالشوه تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا اسجلا وربزوهم الرواتي كاصلهم فان خائفوا اثر والا فاملا وان كلمه اطلقت فالشهره تعتمد كذلك تمجيلا وتنكير نسجلا